ذل الكافرين واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج اكبر ان الله من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم فان تبتم فهو خير لكم وان توليتم فاعلموا انكم غير معدين وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ۖ حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْكُمْ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أحدا لَيَُمَسَّكُنَّهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لهم كل مرصد واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم.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 وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وَإِنَّكَ فَوْقَ أَيْمَانِهِم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِيدِكُمْ فَقاتِلُوا أُمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ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 قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخذهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء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 تدی